موقع رياض القرآن يقدم يقعد بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والأس إن استطعتم توفظوا من قطار السماوات والأرض إن استطعتم توفظوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا فافظون لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم؟ يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي ألاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء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 يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبا هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها من يكذب بها المجرمون يطوفوا يطوفون فيلا وفيله يرافق المجرمون بسيمهم فيأخذ بهم واصي فبأي آلوا تكذب. يكذب بها بينها وبين من يكذب بين بیقو ما تو